بسم الله الرحمن الرحيم حاليم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَغْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَغْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُنُوبُنَا فِي أكنت مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر و من بيننا ومن بيننا وبينك حجاب. فَأَمَّا إِنَّنَا عَابِدُونَ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ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 وجعل فيها رواصي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إذن طوعا أو قالت قالتا أتينا طائرين فقضاهن سبا سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها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 فأرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في أيام النحاسات لنذق ما ذاب الخزن في الحياة الدنيا ولا غذاب الآخرة أحزى وهم لا يُؤمرون وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاشْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِمُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ عِبَادُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذين أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تأملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم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 إنهم كانوا خاسرين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم تغلبون. فَلَنُذِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَبَّ شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَغْدَاءِ الَّذِينَ لهم فيها ذار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ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 ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صدقوا وما يلقاها لا ذو حظ عظيم وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستغفِ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل وأن النار والشمس والقمر لا تسجدون الشمس ولا القمر وسجدون لله الذي خلقهم إن كنتم إياه وتعبدون فَإِنَّ أَكْبَرَ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا آنَ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 اعملوا ما شئتُم إنَّه بما تعملونَ بَصير إنَّ الذين كفروا بالذكر لمَّا جاءَهُم وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عزيز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 إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَهَٰذَا الْجَمِيعُ هُوَ الَّذِي آمنوا عَلَيْكَ وشفاء والذين لا يؤمنون في أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات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 وقائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليل وَإِذَا آمَنَ وَلَّى الْإِنسَانُ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَظِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن نَّعِيمٍ بِاللَّهِ ثُمَّ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 أولم يكفي بربك أنه على كل شيء سهيد ألا إنهم في ملية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط apa no